أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم يسألونك عن لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إن كنتم مؤمنين والرسول ورسوله الأنفال الأنفال وأصلحوا قل لله الله الله فاتقوا عن كنتم ذات إن انما المؤمنون الذين اذا د ك ر الله وجلت قلوبهم وإذا إيمانا آياته زادتهم تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا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 م ا بالحق أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من و إ ن س و ي ه النابلسي ي ك للعلوم و ا ل ل ه إحدى ا ل ط ا ئ ف ت ي ن ن أ ه ا لكم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 وما جعله الله إ ل ا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إ ل ا من عند الله ان الله عزيز حكيم اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به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 سألقي ل ق في ومن ب الرعب فاضربوا فوق واضربوا الذين كفروا الأعناق فوق ه بناه ذلك بأنهم شاقوا الله م ومن كل ذلك ورسوله شاقوا يشاقق الله ورسوله فان الله, فإن الله شديد العقاب ف موسوعه ه وأن النابلسي للعلوم ا إذا ن ق ي ت الاسلاميه ذ ي ن ك ف ر و زحفا ت و م فلا تولوهم ا ل أ د ب ا ر ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا إ ل ى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير ولم تقتلوهم و ل ك ن الهدى ل قتلهم شركه ن ا ل ل ر م ع و ل ي ب غ ي ا ل م ؤ م ن ي ن ن م ه ب ذ ا حسنا إن الله س م ي ع ل ي م ذلكم و أ ن ا ل ل ه م ه ل كيد ا ل ك ا ف ر ي ن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 يا أيها الذين آ موسوعه ن ا أطيعوا ا ل ن ا تكونوا ا ل س ي للعلوم ا س ع ن ا وهم ل ا ي س م ع و ن إن شر ا ل د و ا ب ب ع ي ن م و ل و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه م م ع ه و و أسمعهم وهم معرضون ا أ ي ا الذين آ م ن و ا ا س ت ج ي ب و الله وللرسول إ ذ الحسنى دعاكم م ا ي ي واعلموا ََُْ أ َ ن َّ الله ََّ يحول َُ بين ََْ المرء َِْْ وقلبه ََِِْ وانه َ أ َُّ اليه َِْ تحشرون ََُُْ واتقوا َُ ف ت ْ ن َ ة ً لا َ تصيبن ََُِّ الذين ََِّ ظلموا ََُ منكم ُِْْ خ َ ا ص َّ ة ً واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون تخافون أ ن يتخطفكم الناس فاواكم فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم, ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تخونوا الله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 و إ ذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ف ا ن ت ر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله, وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام يعذبهم وهم وهم وما يصدون يصدون عن عن كانوا أ و ي ا ء إ ن أ و ي ا ء ه إ ل ا المتقون ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون وما كان صلاتهم ف موسوعه ا ا النابلسي ي ب للعلوم ا ل ه ف ن ه ا ث تكون ع ل ي ه م ح س ل ا م ي غ ل ب و ن والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من ا ل ط ي ب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ف ي ر م و م ي ع ا ف ي ج ع ل ه في النابلسي للعلوم وإن ي ا الاسلاميه و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 نعم ا ل م و ل ى ونعم ن ا ل ص ي ر و ك ه دعويه ء فأن ل ل خمسه وللرسول غير ربحيه ذات مضمون ا ب ا ل س ب ي ل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا, وما أنزلنا على عبدنا يوم, الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان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 و إ ل ى الله ترجع ا ل أ م و ر يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا, الله فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون و أ ط ي ع و ا الله ورسوله ولا تنازعوا, ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم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 وقال ل وقال وقال اني بريء وقال منكم اني ارى ما لا ترون إ ن ي أ خ ا ف الله موسوعه شديد النابلسي ع ق و ل ا ل م ن ن ا ف ق و و ا ل ذ ي في ن ق ل و ب ه م مرض غر ه ؤ ل ا ء دينهم ي ومن و ت ك ل على ا ل ل ه فإن ا ل ل ه عزيز ي ح ك م ولو ت ي ى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 إ ن الله قوي شديد العقاب ذلك ب أ ن الله لم يك ن غ ي ر ا ن ع م ة أ ن ع م ه ا على قوم حتى, حتى يغيروا ما بانفسهم و أ ن الله سميع عليم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 الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ثم ي ق ض و ن عهدهم في كل م ر ة وهم لا يتقون فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون و إ م ا تخافن من قوم خيانه فانبذ إ ل ي ه م على سواء إ ن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوه ولا يحسبن الذين كفروا سبقوه إ ن ه م لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من ق و ة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم و آ خ ر ي ن من دونهم لا تعلمونهم, لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وما ََ تنفقوا ُِ من شيء ٍَْ في ِ سبيل َِِ الله َِّ يوفى َُّ اليكم َُْْ و َ أ َ ن ت ُ م ْ لا َ تظلمون َُُْ وان جنحوا ََُ للسلم َِّْ ف َ ج ن َ ح ْ لها ََ وتوكل ََََّْ على ََ الله َِّ إ ن ه هو السميع العليم و إ ن يريدوا ان يخدعوك ف إ ن حسبك الله هو الذي أ ي د ك بنصره وبالمؤمنين و أ ل ف بين قلوبهم لو أ ن ف ق ت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف ن ه ب ي موسوعه ز ز ي حكيم يا ي ا ا ل ن ا ب ل س ب ك ا ل ل ه ل و م ن الاسلاميه ت ب ؤ م ن يا أ ي ه ا النبي حرض المؤمنين على القتال انكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وانكم منكم م ئ ة يغلبوا أ ل ف ا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 والله عزيز ي ح ك م ل و ل ا ك ت ا ب م ن ا ل ل ه س ب ق ل م س ي للعلوم ف الاسلاميه اسماء الله الحسنى ا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 جاهدوا الله والذين آووا والذين آووا ونصروا ون هم لهم في ف سبيل أولئك أولئك المؤمنون ر م حقا غ「おはようご ك ر ي す。 「なぜならば」 「今夜は」